وإن خفتم ألا تخصفوا في اليتامى فانكحوا ما صاب لكم من النساء مثنا وثلاثا ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا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 إنه كان فاحشة ومخة وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم و مِنَ من الرضاعة و نسائكم نساءیکم فِي حُدُورِكُمْ التي في حضورکم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم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 وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أدورهن فريضة ولا دناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة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 فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أدورهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تداراً عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نهرا وكان ذلك على الله يسيرا إن تدتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للردال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عديما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 والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضادع واضربوهن فإن أطانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَعَبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَامِبِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ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 وَإِن كُنتُم مرضى أو على سفر أو دَاءٌ أحد منكم مِنَ الغائط أو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا مَا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تَرَ إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِهِرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَيَضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ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 يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبادها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّ أَرَادَنَا إِلَّا إِحْسَانَ وَتَوْفِيقَ أُلَّا إِكَالَذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَفْوَاسِهِمْ قَوْلاً بَلِيهِ غَأْوَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ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 وَكَفَأَبِ اللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَأَفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ أَفِرُوا دَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِن أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَد أَنَّمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَاهِدًا ولَئِنْ أَصَابَكُمْ فَظَلْمٌ مِنَ اللَّهِ لَا يَقُولَنَّك أَلْمَتَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوْدَةٌ يَلِيتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِل فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَاتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَدْرَارًا عَظِيمَةً وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّدَاءِ وَالنِّسَاءِ وَالْوُلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِن هَذِهِ الْقَرِيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا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 قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشهيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وَإِنْ تُصِبْهُمْ سِيَأَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّمِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سِيَأَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ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 فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ قَوْفَةٍ مِنْهُمْ وَهَرَّ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ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 مَيْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةَ يَكُلَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَيْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةَ يَكُلَّهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيَّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحِيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا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 فَإِن تَوَلّوا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ دَاءُوكُمْ حَاصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ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 وما كان لمؤمن أي يقتل مؤمنا إلا خطايا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحذير رقابة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أي يصدق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 فَمَنْ لَمْ يَدْفَعْ صِيامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقُطُّ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ دَهْنٌ مُخَالِدٌ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا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 فضل الله المداهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المداهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وَكَانَ اللَّهُ رَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّا هُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَفْوَسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَادِرُ فِيهَا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 وكان الله عفواً رافوراً ومن يهادر في سبيل الله يدد في الأرض مراماً كثيراً وسعه ومن يخرج من بيته مهادراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أدره على الله وكان الله وفوراً رحيماً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 وَالْيَأْخُذُ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُ مِن وَرَائِكُمْ وَالْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّ فَلْيُصَلُّ مَعَكَ وَالْيَأْخُذُ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا دَخَالَةَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَّرْضَاءَ فَتَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما واقعودا وعلى جنوبكم فإذا فمأنا أنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا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 وَهَا أَنتُمْ هَا أُولَئِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا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 لَعَنَهُ الله وَقَالَ لَاتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّهِمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيَبْتَكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أُمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ الله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 قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ فِيهَ أَتَامُ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وما تفعلون من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعليها نشوزا أو إعراضا فلا دُنا حاليهما أي يصلح بينهما صلح والصلح قليل وأحضرت الأنفس الشح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 ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتخوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وَلِلَّهِ ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إيَشَيْءٍ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا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 وَمَن يَكْفُر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالاً بَعِيداً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 وسوف يؤتي الله المؤمنين أدرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليهما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليهما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 وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذاتك فقالوا أرن الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما داءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا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 وأخذهم الربا وقرنوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما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 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه دميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله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 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ